حصريا على موقع زورو دوديو حدكم المكتب الاسلامي الشملة اتمع ان كان لك قلب لمن كان له قلب اتمع. اتمع يوم تكون الشماء كالنم وتكون الجبال كالعين ولا يزال حميم حميما ذلك اليوم الذيكر يوعد يوم القيامه انه يوم الطامه يوم القيامه ويوم الصاقه انه يوم الفرار يوم يغض الظلم المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبليه بكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنير عبدالله عبدالله يا عبدالله لما تتفكر وتدبر الموقف وشدته في ظل الخلق وانكفاره في ذلك اليوم الطويل الابصار خاشعه القلوب وجلت وانا وانت والجميع في انطواء كيف تكون النهايه كيف تكون النهايه لفررت من اهلنا ومن اوطاني يوم القيامه سنلوعى بكهولي لفررت من اهلنا ومن اوطاني يوم ذلك اليوم الذي كانوا يعدون <تصفيق> لي فررت من اهل النور من اوطان لا اله الا الله كيف يكون الحال اذا شهدت العين فلا اله الا الله اذا شهدت الرجلان وقالت انا للحراب مشي ولا اله الا الله اذا شهدت اليدان وقالت انا بالحراب بقشت واخي من كان له قلب حق الله ان الحساب سيكون يرجع ستسأل ستسأل عن القليل والكثير ستسأل عن الصغير والكبير ستسأل عن العمر بما اقنيت ستسأل ستسأل الشفاعه يا محمد ارفع راسك وسل فائطه واشفع فاشفع الشفاعه يا ربي يا امتي امتي <تصفيق> امتي امتي الحبيب الذي لم يخانه انا ثبت الموته وثبت الاهوال نادي امام سعود امتي ماضي فاين امته فاين امته شيبهم وشبابهم ونسائهم اينهم من سنته وسيرته ونصرة دعوته فاين امته اين امته فاين امته اين امته فاين امته اين امته فاين امته اين امته فاين امته اين امته لمن كان له قلب محاذرة تقدمها لكم مؤسسة صدى الأقصى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالكويت لمن كان له قلب محاذرة لفضيلة الشيخ خالد الراشد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 وجمعني واياكم في مستقر رحمته وكرامته اخوانا على سرر متقابله اساله سبحانه ان يفرج هم المهمومين وان يكشف كرب المكروبين وان يقضي الدين عن المدينين وان يدل الحيارى ويهدي الضالين ويغفر للاحياء وللميتين لعلكم احبتي قراتم العنوان وسمعتم به لمن كان له قلب وهل من الممكن ان يكون هناك انفس بلا قلب نعم احبتي نعم احبتي القلوب الغافله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 قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فانها لا تعمل الابصار فانها لا تعمل الابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور لمن كان له قلب هذا الحديث لمن كان له قلب ان لم يكن ان لم يكن ذكر الاخره ان لم يكن ذكر الاخره يحرك القلوب فما الذي يحركها ان لم يكن ذكر الجنه يشوق القلوب فما الذي يشوقها ان لم يكن ذكر النار يخوف القلوب ك بالله قل لي ما الذي يخوفها ان لم يكن هذا الحديث يدعو الصالح الى الزياده في صلاحه ويدعو الآثم الى العوده عن غيه ومعصيته وغيابه ان الحديث لمن كان له قلب انه الحديث عن الاخره وما فيها من الشدائد والاهوال كم قرن الله تبارك وتعالى اسمه بذكر الاخره الايمان به بالايمان بالاخره وباليوم الاخير فقال سبحانه ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر وقال سبحانه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 من الشدائد والأقوال هو المحرك الحقيقي لهذا الانسان فلا رادع للعصاة عن عقيانهم الا ذكر ذلك اليوم ولا مشوق لأهل الصلاح للزياده في صلاحهم الا ذكر ذلك اليوم ذلك يوم مجموع للناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره الا لاجل معدود يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم شقي وسعيد ان الايمان باليوم الاخر ركن من اركان الايمان وعقيده من عقائد الاسلام الاساسيه فقضيه الايمان باليوم الاخر هي التي يقوم عليها بناء العقيده بعد قضيه التوحيد واليوم الاخر وما فيه من الامور الغيبيه التي لا يدركها العقل ولا سبيل لمعرفتها الا بالنص القراني والسنه النبويه وفي كتاب الله احبته من ذكر اليوم الاخر وما فيه من الاهوال الشيء الكثير فما تكاد تخلل صفحه من صفحات الكتاب الكريم من سوره من صور ذلك اليوم او موقف من مواقف ذلك اليوم فهو اليوم الذي لا يوم مثله ولا يوم قبله ولا يوم بعده انه اليوم العظيم انه اليوم العظيم قال سبحانه ولا يزال الذين كفروا في مريه من حتى تأتيهم الساعه بغته او يأتيهم عذاب يوم عظيم لاهميه هذا اليوم ذكرنا احبتي كم ربط الله ذكره بذكر ذلك اليوم اقول احبتي لماذا الحبيب عن اليوم الاخره اقول لاسباب عده اولها الغفله التي استحكمت على حياه كثير من المسلمين قال سبحانه اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لاهيه قلوبهم واسر النجوى كثرة لهم وكثرة المغريات من الاسباب ايضا احبتي انشغال الناس بالدنيا وعمارتها اكثر من الانشغال بالاستعداد لليوم الاخر قال سبحانه واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله واتقوا يوما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 واليوم الاخر استمن علم ان الدنيا مزرعه الاخره وان الاعمال الصالحه هي زاد الاخره لم ينشغل بعمارة الدنيا عن عمارة الاخره قال سبحانه وتزودوا فان خير الزاد التقوى وقال صلى الله عليه وسلم من جعل الهموم همما واحدا يعني هم الاخره كفاه الله هم الدنيا وهم الاخره فهناك فرق احبتي بين سلوك من يؤمن بالله واليوم الاخر وسلوك ضعيف الايمان قال صاحب الظلام فالمصدق بيوم الدين يعمل وهو ناظر لميزان السماء لا لميزان الارض ولحساب الاخره لا لحساب الدنيا انتهى كلامه رحمه الله فترى في المؤمن بالله واليوم الاخر نظره مختلفه للحياه ترى فيه استقامه على دين الله ترى فيه سعه تصور وقوه ايمان ترى فيه ثبات في الشدائد وصبر على المصائب فهو يعلم ان ما عند الله خيرا وابقا للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون اما الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر وما في ذلك اليوم من حساب وجزاء فهو يحاول جاهدا ان يحقق ما اربه في هذه الحياه لاهفا وراء متعها حريصا على جمعها الدنيا اكبر همه ومبلغ علمه يقيس الامور بالمنفعه الشخصيه والمنفعه الخاصه لا يلتفت الى بني جنسه الا في حدود ما يحقق له المصالح فتبل له ولانفعه استدل اهل العلم على اليوم الاخر بدلائل كثيره حيث ان الاولين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 لهذا ركز القران على قضيه الايمان باليوم الاخر واثبات البعث والحساب والجزاء فجاءت ادله كثيره منها النشاه الاولى قال تعالى يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث يعني ان كنتم في شك من البعث فاننا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَي لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا فَمَنْ قَدَرَ عَلَى خَلْقِ الْإِنْسَانِ فِي أَطْوَارِ في اطوار متعدده لا يعجز عن اعادته مره اخرى بل الاعاده اهون عليه من البدء جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم جاء وبيده عظمه باليه اكل الدهر عليها وشرب وضعها بين يديه ثم فكها ثم نفخها في الهواء ثم قال يا محمد ربك يحيي هذا بعد ان انا جعلتها هباء منثورا قال بابي وامي نعم نعم ويدخلك النار فقال الله فيه اول لم يرى الانسان ان خلقناه من نقطه فاذا هو خصيما مبين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 ولكن ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولكن اكثر الناس لا يعلمون من دلائل اليوم الاخر المشاهد الكونيه المحسوسه الداله على امكان البعث قال سبحانه وترى الارض هامده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 دليلا على قدره الخالق جل وعلا على احياء الموتى وقيام الساعه من الادله ايضا القدره الباهره المتجليه في خلق الاعظم قال سبحانه اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر ان ان يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم انما امره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 ولكن اكثر الناس لا يعلمون من الادله ايضا الحكمه الالهيه فالحكيم لا يتركنا فدا ولا يخلقهم عبثا لا يتركهم لا يؤمرون ولا ينهون ولا يسخرون على اعمالهم قال تعالى افحسبتم ان ما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعوا وقال سبحانه أي أحفظ الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من من ييمنى ثم كان على قفل فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى الذكر والأنثى أليت ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى قادر بلا قادر ولكن اكثر الناس لا يؤمنون فلو اننا اذا متنا تركنا لكان الموت راحه كل حي ولكن اذا متنا ضعفنا ونسال بعده عن كل شيء اسمع اسمع وافتح قلبك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 ثم يأمر الله عز وجل إثراقين فينفخ نفخة الصعق فيصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله فاذا اجتمعوا امواتا جاء ملك الموت الى الجبار فيقول قد مات اهل السماء والارض الا من شاء فيقول الله سبحانه وهو اعلم من بقي من بقي فيقول يا ربي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 على كل على كل من تحت عرشي فيموتن قال ثم ياتي ملك الموت الى الجبار جل جلاله فيقول يا ربي قد مات جبريل وميكائيل فيقول الله سبحانه وهو اعلم من بقي فيقول يا رب بقيت انت بقيت انت الحي الذي لا تموت وبقي حملة عرشك وبقيت انا فيقول سبحانه فيقول سبحانه لي متحمله العرش فيموت فيامر الله العرش فيقبض الصوره من اسرافيل ثم يقول سبحانه لي مت اسرافيل فيموت ثم ياتي ملك الموت فيقول يا ربي قد مات حمله عرشك فيقول سبحانه وهو اعلم من بقي فيقول بقيت انت بقيت انت الحي الذي لا تموت وبقيت انا فيقول الله انت خلق من خلقي انت خلق من خلقي خلقتك لما رايت فمت فيموت فاذا لم يبق الا الله فاذا لم يبق الا الله الواحد الاحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبه ولا ولدا لم يلد ولا يولد ولم يكن له كفوا احد فكان كما كان فكان كما كان اولا طوى السماء كطي الثجل للكتب ثم قال ثم قال انا الجبار انا الجبار لمن الملك اليوم فلا يجيبه احد ثم ينادي سبحانه لمن الملك اليوم فلا يجيبه احد ثم ينادي سبحانه لمن الملك اليوم فلا يجيبه احد فيجيب تبارك وتعالى فيجيب تبارك وتعالى لله لله الواحد القفار لله الواحد القفار فتبدأ الشدائس وتبدأ الأفوال تبدأ بصعقة واحدة تبدأ بصعقة واحدة فيصعط من في السماوات ومن في الأرض الا ما شاء الله الا ما شاء الله ثم يبدا مره ثانيه بنفخه اخرى اسمع القران وهو يحذر وينذر ويذكر بشده الشدائد والاهوال فقال سبحانه مذكرا بأهوال ذلك اليوم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 تالله سبحانه مصورا تلك السدائد اذا السماء انفرطت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار جفرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قد تمس و اخرت يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسوَاك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين لو كان الايمان بالله وباليوم الاخر قد خالط القلوب وتمكن من القلوب لما غفلت الرب سبحانه تبارك وتعالى اسمع اسمع الشتائت والاهوان ان كان لك قلب ويسالونك عن الجبال فقل ينفثها ربي نفثه فيذرها قاعا صفصفا لا تراها عوجا ولا امتا يوم يبن يتبعون الداعي لا وجه له وخشعت الاصوات دموعا وخشعت الاصوات رحما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 وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيضت وإذا العشار عظمت وإذا الحروش حشضت وإذا البحار تجرفت وإذا النفوس دوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ربٍ قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سُعِّرَت وإذا الجنة أُثلفت علمت نفس علمت نفس ما أحضرت نعم في صال الحديث حيا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وق هو شهيد بنقته بدات القيامه وبنقته اخرى يبدا البعث والنشور فبعد النسخه الثانيه سئذاهم قيام ينظرون انه خروج من القبور والسير الى ارض المحشر يوم يخرجون من الاجداد ثراعا كانهم الى نثبي يضن خاشعه ابصارهم ترهقهم الذل خاشعه ابصارهم ترهقهم الذل ذلك اليوم الذين كانوا يعدون يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات الرحمن فلا تسمع الا همسا وطاقت تحانت وعادت الوجوه للحج التقوى وعادت الوجوه للمحيي القيوم وقد خاف من حمل ظلم يسعون الى محشرهم في سكون وخشوع لا تسمع منهم الا صوت الاقدام والهمسات ثم يقبض الجبار السماوات بيمينه والاراضي بيده الاسره ثم يقول انا الملك انا الملك اين الجبار أين المتكبرون وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات في يمينه سبحانه وتعالى عما يشركون عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الموقف قال بابيض وامي ياخذ الله عز وجل السماوات والارض بيديه فيقول انا الله ويقبض اصابعه ويبسطها فيقول انا الملك يقول ابن عمر حتى نظرت الى المنبر يتحرك من اسفله صلى الله عليه وسلم حتى اني لا اقول اصاقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم اما ارض المحشر احبتي فارض غير هذه الارض واما سماؤها فسماء غير هذه السماء قال سبحانه يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وتبارك الذي الواحد القهار احوال الناس وترى المجرمين يومئذ مقรมين في الاقصاد ترابيلهم قطرا ويخشى وجوههم النار ليس يظلم الله كل نفس ما كسبت ان الله سريع الحساب هذا تلاو للناس هذا بلاغ للناس وليمتروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب نعم أولو الألباب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد عن سغل بن سعد رضي الله عنه قال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 حفاة عراة انا عائشه رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامه حفاة عراة غرله يعني غير مختونين قلت يا رسول الله النساء والرجال ينظر بعضهم الى بعض قال صلى الله عليه وسلم يا عائشه يا ابنه الصديق الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض متفق عليه فمن الناس من يحشر على وجهه كما قال سبحانه ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم ابيا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم تعيرا ان انسب ابن مالك رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله كيف يحشر الكفار على وجوههم يوم القيامه قال قال بابي وامي اليس الذي امشاه على رجليه في الدنيا قادرا على ان يمشيه على وجهه يوم القيامه قال قد هذا بلا وعزه ربنا متفق عليه ثم تزداد الاهوال ثم تزداد الكرب فتدنى الشمس من رؤوس العباد فيغرقون في العرق عن المغدا عن المقداد بن الاسود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدنى الشمس يوم القيامه من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل قال سليم بن عامر فوالله الذي لا اله الا هو ما ادري ما ادري ما يعني بالميل ام مسافه الارض ام الميل الذي تقتحل به العين قال فيكون الناس على قدر اعمالهم في العرق فمنهم من يكون الى كعبيه ومنهم من يكون الى ركبتين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 وانا وانث والجميع في انتظار كيف تكون النهايه واين يكون المصير تخيل ومثل مثل لقلبك ايها المغرور يوم القيامه والسماء تمور قد كوورت شمس النهار واضعفت حرا على رؤوس العباد تقور واذا الجبال تقلعت باصولها فرايتها مثل السحاب تسير واذا النجوم تطاقت وتناثرت وتبدلت بعض الضياء بعد الضياء كدور واذا العشار تعطلت عن اثلها خلت الديار فما بها معذور واذا الوحوش لدى قيامة احضرت وتقول للاملاك اين المسير سيقال سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد احضرت وامور واذا الجليل بامه متعلق خوف الحساب وقلبه مدعور هذا بلا ذنب هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المقيم كيف المقيم على الذنوب ظهور ثم تزداد الشدائد وتزداد الاهوال فيؤتى بكفنًا فيؤتى بكفنًا يسمع لها تغيضا وتثبيرا قال سبحانه كلا اذا دكت الارض دكًا دكًا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بكفنًا يومئذ يتذكر الانسان وان له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي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 ودعوت ثورا كثيرا انه يوم مقداره 50 الف دف انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا انه يوم الطامه ويوم الصاخه انه يوم الفرار يوم يفر المرء من اخيه وامي وابي وصاحبته وبنيه لكل امرئ من منهم يوم اذ شأن جهله والناس على هذه الحال والموقف الشديد والكرب العظيم ويطول الانتظار والكل ينتظر الحساب والوقوف بين يدي الملك البيان ثم يأتي الفرج بعد شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعه في حديث ابي هريره في مسجده قال كنا في دعوه مع النبي صلى الله عليه وسلم فقربت اليه الذراع فنهس منها نفسه ثم قال انا سيد ولد ادم يوم القيامه اتدرون مما ذلك ثم قال يجمع الله الاولين والاخرين في صعيد واحد فلا يغادر منهم احدا فيغذرهم الناظر ويسمعهم الداعي حتى اذا اجتمعوا في صعيد واحد وادنيت الشمس من رؤوس العباد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 غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وانه نهاني عن تلك الشجره بعطي نفسي نفسي نفسي فيتبرى منهم ابو البشر فيزداد فيزداد الغضب والهم والكرب على الناس فيقول لهم اذهبوا الى نوح فياتون نوحا فيقولون انت اول الرسل الى اهل الارض وسماك الله عبدا شكورا اما ترى ما نحن فيه اما ترى ما قد بلغنا من الهم والغم الا تشفع لنا عند ربنا فيقول ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وانك كانت لي دعوه دعوتها على قومي نفسي نفسي نفسي اذهبوا الى ابراهيم وانا وانت معهم تخيل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 واخوف البشر فكيف سيكون حال العطاء والمقصرين والمفرطين فيقال لهم نفسي نفسي نفسي اذهبوا الى موسى فياتون موسى فيقولون انت نبي الله وكليمه اما ترى ما نحن فيه اما ترى ما قد بلغنا من الهم والغم الا تشفع لنا عند ربنا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 لم يغب قبله مثله ولن يغب بعده مثله ولا يذكر ذنبا ويقول نفسي نفسي نفسي اذهبوا الى محمد اذهبوا الى محمد صلوات ربي وكلامه عليه فياتون محمدا وفي روايه فياتوني فيقولون يا محمد يا محمد انت نبي الله وخاتم المرسلين غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر أما ترى ما نحن فيه أما ترى ما قد بلدنا من الهم والغم والكر ألا تشفع لنا عند ربنا فأقول فأقول أنا لها فأقول أنا لها أنا لها فأمطلق إلى العرش فانطلق الى العرش فاخر ساجدا اسمع اسمع فالحديث لمن كان له قلب فانطلق الى العرش فاخر ساجدا فيفتح الله علي من محامد ما لم يفتحه على بشر من قبلي ثم يقال يا محمد يا محمد ارفع راسك وسوف تعطى واشبع تشبع فاقول يا ربي يا ربي امتي فاقول يا ربي امتي امتي امجري الحبيب لم ينسانا على شده الموقف وشده الأهوال نادى على الصوت ام في امتي فأين امته فأين امته شيبهم وشبابهم ونساؤهم أين هم من سنة وسيرة ونسرة دعوة أما قال الله فليحذر الذين يخالفون عن عمده أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم فيقال يا محمد ارفع رأسك وتستعطف واشفع بشفاعه فاقول يا ربي امتي امتي فيقال يا محمد ادخل من امتك من ليس عليه حساب من الباب الايمن من الجنه وانشركاء لنا في سائر الابواب يقول بي ابي هو امي والذي نفسي بيده انما بين المطاعم من مصاريع الجنه كما بين مكه وهجر ولا بيرق مايا ولا يأتي المعلى في يوم ولا يأتي المعلى في يوم وهي كضيف من السحب يا مدعي حب طافه يا مدعي حب طافه لا تخالفهم فالخلف يحرب فالخلف يحرب في دين المحبين مالي أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تهوينا وتدويبا خذها سماويا خذها سماويا خيرا تفوز به او اطرحها واخذ رجلك يا طبيب هل سمعت هل سمعت ايها الاخ الحبيب ان حضن النبي صلى الله عليه وسلم ومن يرد عنه ومن يصد عنه عن ابي ذريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد علي امه الحوض وانا اذود الناف عنه كما يدود الرجل ابل الرجل كما يدود الرجل ابل الرجل عن ابله قالوا يا نبي الله اتعرفنا قال نعم لكم سيمه يعني لكم علامه ليست لاحد غيركم تردون علي وكون محجلين من اثار الوبوء وليصد عني وليصد عني طائفه منكم فلا يصلون فاقول يا رب فاقول يا رب هؤلاء من اصحابي فيجيءني فيجيئني ملك فيقول وهل تدري يا محمد وهل تدري يا محمد ما احدث من بعدك كم غيروا وكم بدلوا وكم حاولوا وقد اختلف العلماء احبتي متى يكون الورود على الحوض واين فقيل قبل الصراط وقيل انه يكون بعد الحساب والميزان والفراط والله أعلم أما وقف الحوض فافتح قلبك يا رعاك الله فعن عبد الله بن عمر بن العاط رضي الله عنه ما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر ماءه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيدانه يعني انياته كنجوم السماء من شرب منه فلا يظمأ ابدا من شرب منه فلا يظمأ ابدا متفق عليه اللهم لا تحرمنا فضلك اللهم لا تحرمنا فضلك ثم يبدا الحساب وتكشف الحقائق وتظهر الفضائح يومئذ تعرضون لا تخفر منكم خافية تذكر يا عبد الله أنك بين يدي الله موقف وسيكلمك ربك ليت بينك وبينه ترجمان تنظر أيمن منك فلا ترى إلا ما قدمت وتنظر أشأم منك لا ترى الا ما قدمت تنظر امامك فلا ترى الا ما هم فاتقوا النار عباد الله فاتقوا النار عباد الله ولو بشق تمره ستتقى وستتالم عن القليل والكثير ستسال عن الصغير والكبير ستسال عن العمر فيما اقضيته ستسال عن الشباب كيف قضيته عن المال من اين اكتسبته وفيما انفقت لا تظن ان الحساب سيكون يسيرا انه حساب بالذره انه حساب بالذره ونضع الموازين القسطه ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان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 يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفق كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون حال الناس ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين من نافك ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احطاها ووجد ما عمل حاضرا ولا يظلم ربك احدا ستسال عن الصلاه كيف اديتها هل حفظتها ستسال عن الصوم والزكاه وعن كل صغيره وكبيره سوف تسال عن كل كلمه قلتها وسمعتها ستسال عن حقوق وواجبات وأوامر ومنهيات حال الناس فمنهم من يحاسب حسابا يسير وينقلب إلى أهله مسرور ومنهم من يحاسب حسابا عسير ويدعو ثبور عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يذن للمؤمن فيضع عليه كنفه اي ستره فيقول اتعرف ذنبك ذا اتعرف ذنبك ذا فيقول نعم اي ربي حتى اذا قرره بذنوبه وراى العبد وراى العبد في نفسه انه قد هلك قال الله قال ارحم الراحمين سترتها عليك في الدنيا سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم وانا اخبرك لك اليوم فيعطى كتاب حسناته اما الكفار والمنافقون فينادى بهم الى رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين الا لعنه الله على الظالمين الم تكن اياتي تتلى عليكم أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تَطَّلَعُ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ الْأُمِّيُّونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ الجَوَاب قَالَ أَخْطَأُوا فِيهَا ولا تكلمون انها محكمه شعارها لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب قاضيها الملك الديّان الذي حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما الشهود في المحكمه الشهود في المحكمه السمع والبصر واللسان الشهود في المحكمه السمع والبصر واللسان ويوم يحشر اعداء الله الى الناصهم يوزعون حتى اذا ما جاءوها شدد عليهم كمعهم وغطارههم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدت علينا قالوا ان تقن الله الذي انطق كل شيء وقوى خلقكم اول ما خلق واليه ترجعون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 وا اي يستعذبوا وا اي يستعذبوا فما هم من المعتبر فلا اله الا الله فلا اله الا الله كيف يكون الفعل اذا شهدت العينان وقالت انا الى الحرام نظرت ولا اله الا الله اذا شهدت الاذنان فقالت انا الى الحرام اتبعت ولا اله الا الله اذا شهدت اليدان وقالت انا بالحرام بطشت واخذ فلا اله الا الله اذا شهدت الرجلان وقالت انا للحرام مشيت في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال يؤتى بالموت يوم القيامه في صورة كبش أم لا فينادى أهل الجنة يا أهل الجنة يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقال لهم أتعرفون هذا فيقول النعم نعرفه إنه الموت ثم ينادى أهل النار ثم ينادى أهل النار فيقال يا أهل النار أتعرفون هذا فيشرئبون وينظرون فيقل النعم إنه الموت فيؤمر به فيدفع ثم ينادى ثم ينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت وينادى يا أهل النار خلود فلا موت ثم قراء صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسر وأنذرهم يوم الحسر إذ قضي الأمر وهم في غفلة وأنفرهم يوم الحزرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نريد الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون ان ذا اليوم الاخر انه اليوم الذي لا يوم بعده ولقد جئتم نفرادا كما خلقناكم اولا لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد يا عجبا للناس لو فكروا يا عجبا لنا في لو فكروا حاسبوا انفسهم اقصروا وعبروا الدنيا الى غيرها فانما الدنيا لهم معبر لا فخر الا فخر اهل التقاه غدا اذا ضمهم المحشر لا يعلمننا ان التقاه والبر كان خير ما يدخر يا صاحب القلب تخيل الموقف وقد تطايرت الصحف والكتب الى اي فريق ستنتمي الى اصحاب اليمين ام الى اصحاب الشمال باي يد ستاخذ الكتاب بالشمال امب اليمين فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها امقرا كتابي اني ظننت اني ملاق حسابي النتيجه فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه قطوفها دانيه كلوا واشربوا هنيا بما أسلفتم في الأيام الخالية وفي المقابل وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أؤت كتابيا ولم أدر ما حسابيا الأمنية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي هلك عني صوتاني النتيجة خُذُهُ خُذُهُ فَقُلُوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ فَلُوهُ ثُمَّ فِي سَلْسَلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَسْلُوهُ ذَنبُهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ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 انما ينفع صاحب القلب صاحب القلب فان كنا نعرف هذا ونسمع هذا اذا لابد من العمل والصدق والاخلاص والصبر والاحتساب والا سنقول وحفرتي وشقوتي من يوم نشر كتابي وأطول حزني إن أكون أوثيق بشماليه وإذا سئلت عن الخطأ ماذا يكون جوابي وأحرق قلبي أن يكون مع القلوب القافيه تظن أن الموقف قد انتهى لا القادم أشد والقادم أعظم ستأمر ايها المسكين ان تعبر الصراط اما الى جنه واما الى نار جاء في حديث ابي هريره عنه صلى الله عليه وسلم قال ويضرب جسر جهنم قال صلى الله عليه وسلم فاكون اول من يجيه ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم, سلم وبه كلاليب يعني بالصراط وبه كلاليب مثل شوك السعدان نبته له شوك معقوف قال فانها مثل شوك السعدان غير انها لا يعلم قدر قدر قدر عظمها الا الله فتخطف الناس باعمالهم منهم الموبق الهالك بعمله ومنهم المخردل المقطع بالكلاليب ثم ينجو فمنهم من يعبره كالطرف كطرف البصر ومنهم كالبرق ومنهم كالريح ومنهم كاجاويد الخيل والركاب فناجن مثلث وناجن مخدوش او مكدوس في نار جهنم منهم من يحبو حبوا ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يسحب الى جهنم سحبا فقل لي بالله فقل لي بالله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 من يسير لدار ابن تلقاه العرائس بالغوالي يقول له المهيمن يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تبالي اسالك بالله كيف سيكون العبوم قيل لاحد الطالحين وقد مات ورى في المنام ماذا صنع الله بكر قال وضعت قدمًا على اقتراب والقدم الاخرى في الجنه وضعت قدما على اخراط والقدم الاخرى في الجنه نهايه ذلك اليوم اما الى جنه واما الى نار قال سبحانه وسيق الذين كفروا الى جهنم جمر حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خفتها أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَحْذِرُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَمَتْ وَالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْفَرِيقُ الْآخَرُ وَفِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وقال لهم دخلت نتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم قدتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الحمد لله الذي فدقنا وحده واورثنا الارض نتبو من الجنه حيث نشاء فنعمه اجر العاملين فنعمه اجر العاملين نعم الكلام لمن كان له قلب او القصد وهو شهيد انا وانت كل مطالب باستشعار ذلك اليوم ان تجعل ذلك اليوم معك في حركاتك وفي سكناتك معك في كل حال من الاحوال فلقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم ان يربط الناس بذلك اليوم في كل حال من الاحوال ما وعدهم بحطام من حطام الدنيا ما وعدهم الا بالجنه لمن اطاع والنار لمن عصى بشيرا ونذيرا لمن لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد يمر على آل ياسر يعذبون فيقول لهم صبرا آل ياسر صبرا آل ياسر ان موعدكم الجنه اذا اشتد الحر واشتد السمم قال لهم ان اشد ما تجدون من حركم من سموم جهنم اذا اشتد البرد قال لهم ان اشد ما تجدون من بردكم من تمهرير جهنم ما ربطهم الا بالاخره وما ذكرهم الا بالله لا عيش الا عيش الاخره لا عيش الا عيش الاخره يدخل على اصحابه اذا هم يضحكون فيقول لهم لو تعلمون ما اعلم لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا اتى من هذا الحديث فاعجبون وتضحكون ولا تبكون اتى من هذا الحديث فاعجبون وتضحكون ولا تبكون وان تغتامد فاسجدوا لله فاسجدوا لله واعبدوا وهكذا كان حال اتباعه من طعبه عمر يقوم الليل يقوم الليل فيفتح قوله عما يتساءلون عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم به مختلفون فيبكي الى خروج الفجر فيبكي الى خروج الفجر انه النبأ العظيم الذي هم به مختلفون يسمع يوما رجلا يقرا قطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربك لوافر ان عذاب ربك لوافر فيخر عمر مغشيا عليه كيف لا والخط القران يخاطب من كان له قلب او القصدح وهو شهيد وهو شهيد ان عذاب ربك لواكن ما له من دافع يوم تمور السماء مورى وتصير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون الى نار جهنم دحه هذه النار التي كنتم بها تكذبون اتسحر هذا ام انتم لا تغصر اصلوها تصبر او لا تصبر سواء عليكم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 رضي الله عنه أرضاه يتشعر آية عظيمة لو تنسلت على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله الرجل مضطجع على فخذ امرأته الموقف موقف غفلة ولكن الآخرة معهم في كل مكان فيبكي وهو مضطجع على فخذ امرأته فتبكي المؤمنة لا تدري لماذا يبكي فلما سالها فلما سالته ما الذي ابكاك قال قال واسمع ما قال يا صاحب القلب قال مر علي قوله تعالى وان منكم الا وارثها وان منكم الا وارثها كان على ربك حكما مقضيا تعال تعال نختم بهذه الصوره العظيمه تعال نختم بهذه الصوره العظيمه التي في القران مثلها كثير قال الله يخاطب الغافل والناس والساهي والمنكر لذلك اليوم ويقول الانسان اذا ما مت لن فاخرج حيا اول لا يذكر الانسان اول لا يذكر الانسان ان خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ مُجْتَمِعِينَ ثُمَّ لَنَنْتَقِمَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِثِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا وَأَمَّنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كان على ربك حكما مقضي ثم ننجي من ثم ننجي من ثم ننجي الذين اتقوا ثم ننجي الذين اتقوا وندر الضالمين فيها جثيا يا صاحب القلب هل نحن منهم هل نحن منهم لا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى انه اليوم الذي لا يوم قبله ولا يوم بعده وامرنا بالاستعداد لذلك اليوم فيه من وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد دون ذلك فلا يلومن الا نفسه فلا يلومن الا نفسه الا من يؤمن بهذا الحديث افته فلعل لك باغي نفسك على اطارب ان لم يؤمن بهذا الحديث افته صلى الله العظيم رب العش الكريم ان يستر في ذلك اليوم عيوبنا وان وان يامن فيه روعاتنا اسال الله سبحانه ان يفرج فيه هم المظلومين ويكشف كرب المكروبين ويستر عيوب المذنبين ويتقبل توبه التائبين اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله والائه هم اولو الالباب اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا واعلي شاننا واصلح لنا امورنا وردنا اليك ردا جميلا وفرنا يا قوي يا عزيز على القوم الكافرين اللهم اصلح شبابنا وشبابنا ونساءنا وحفظناه من الفتن ما ظهر منها وما بطن استغفر الله العظيم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جزا الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم والله نسال ان ينفع بهذه الماده كل من سمعها كان معكم من الهندسه الصوتيه مهندس الصوت وليد رضا أبو زياد تمت الهندسة الصوتية باستوديو مؤسسة الصدى الأقصى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالكويت هاتف رق 455-2455 هاتف رق 456-2477 فاكس 456-2466 أيها الأحبة في الله لا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والوقوف بين يدي الملك الزيان ثم يأتي الفرج بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة في حديث أبي هريرة في مسلم قال قال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 فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي حتى اذا اجتمعوا في صعيد واحد وادنيت الشمس من رؤوس العباد وغرق الناس بعرقهم وازدادت الأهوال والسدائد على الناس نظر بعضهم الى بعض فقالوا الا ترون ما نحن فيه الا ترون ما قد بلغنا من الهم والغم والكرب الا ترون من يشفع لنا عند ربنا فيقول بعضهم لبعض ابوكم ادم فياتون ادم فيقولون يا ادم انت ابو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه واسكنك جنته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 فيتبرأ منهم ابو البشر فيزداد فيزداد الغم والهم والكرب على الناس فيقول لهم اذهبوا الى نوح فياتون نوحا فيقولون انت اول الرسل الى اهل الارض و سماك الله عبدا شكورا اما ترى ما نحن فيه اما ترى ما قد بلغنا من الهم والغم الا تشفع لنا عند ربنا فيقول ان ربي غضب اليوم غضبا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 حال قول العزم من الرسل ما قال الحال يقول اللهم سلم سلم فكيف سيكون حالي وحالك هذا حال الانبياء هذا حال اثقل بشر واخوف البشر فكيف سيكون حال العصاه والمقصرين والمفرطين فيقال لهم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 صلى الله ربي وسلامه عليه فياتون محمدا وفي روايه فياتوني فيقولون يا محمد يا محمد انت نبي الله وخاتم المرسلين غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر اما ترى ما نحن فيه اما ترى ما قد بلغنا من الهم والغم والكرب الا تشفع لنا عند ربنا فاقول فأقول أنا لها فأقول أنا لها أنا لها فانطلق إلى العرش فأنطلق إلى العرش فأخر ساجدا اسمع اسمع فالحديث لمن كان له قلب فانطلق الى العرش فاخر ساجدا فيفتح الله عليه من محامده ما لم يفتحه على بشر من قبلي ثم يقال يا محمد يا محمد ارفع راسك وسلت اعطى وشبعت شبع سا اقول يا ربي يا ربي امتي باقول يا ربي امتي امتي امتي, أمتي الحبيب لم ينفعه على شده الموقف وشدة الأهوال نادى بأعلى الصعود أمتي أمتي فأين أمته فأين أمته شيبهم وشبابهم ونساؤهم أين هم من سنته وسيرته ولصرة دعوته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 من الباب الأيمن من الجنة وهم شركاء للناس في سائر الأبواب يقول بأبيه وأمي والذي نفتي بيده إنما بين المصرعين من مصارع الجنة كما بين مكة وهجر وفي رواية وليأتي أن عليها يوم وليأتي أن عليها يوم وهي كضيض من السحم يا مدعي حب طاغا يا مدعي حب طه لا تخالفهم فالخلف يحرم فالخلف يحرم في دين المحبين ما لي اراك تاخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تهوينا وتدوين خذها سماويا خذها سماويا خيرا تفوز به او اتركها واخذ رشد الشياطين هل سمعت هل سمعت ايها الاخ الحبيب عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم ومن يرد عنه ومن يصد عنه ان عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد علي امتي الحوض وانا اذود الناس عنه كما يدود الرجل ابل الرجل كما يدود الرجل ابل الرجل عن ابله قالوا يا نبي الله اتعرفنا قال نعم لكم سيما يعني لكم علامه ليست لاحد غيركم تريدون علي غرو المحجلين من اثار الوضوء ولا يصد عني ولا يصد عني طائفه منكم فلا يصلون فأقول يا رب فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي فيتي فيتيء لي ملك فيقول وهل تدري يا محمد وهل تدري يا محمد ما أحدثوا من بعدك كم غيروا وكم بدلوا وكم تهاونوا وقد اختلف العلماء احبتي متى يكون الورود على الحوض واين فقيل قبل الصراط وقيل انه يكون بعد الحساب والميزان والصراط والله اعلم اما وصف الحوض فافتح قلبك يا راعاك الله فان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال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 اللهم لا تحرمنا فضلك ثم يبدا الحساب وتكشف الحقائق وتظهر الفضائح يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية تذكر يا عبد الله انك بين يدي الله موقوف وسيكلمك ربك ليس بينك وبينه ترجما تنظر ايمن امك فلا ترى الا ما قدمت وتنظر اش امامك فلا ترى الا ما قدمت تنظر امامك فلا ترى الا النار فاتقوا النار عباد الله فاتقوا النار عباد الله ولو بشق تمره فتقف وستسال عن القليل والكثير ستسأل عن الصغير والكبير ستسأل عن العمر فيما اقنيت ستسأل عن الشباب كيف قضيته عن المال من اين اكتسبته وفيما انفقت لا تظن ان الحساب سيكون يسير انه حساب بالذره انه حساب بالذره ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان بثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبا في ذلك اليوم قال سبحانه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مهضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون حال الناس ووضع الكتاب فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا سَتُسْأَلُ عَنِ الصَّلَاةِ كَيْفَ أَدَّيْتَهَا هَلْ حَفِظْتَهَا ستسال عن الصوم والزكاه وعن كل صغيره وكبيره سوف تسال عن كل كلمه قلتها وسمعتها ستسال عن حقوق وواجبات واوامر ومنهيات حال الناس فمنهم من يحاسب حسابا يسرا وينقلب الى اهله مسرورا ومنهم من يحاسب حسابا عسيرا ويدعو ثبورا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 الا لعنه الله على الظالمين الا لعنه الله على الظالمين الم تكن اياتي تتلى عليكم الم تكن اياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين الامنيه ربنا اخرجنا من ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون الجواب قال اختؤوا فيها ولا تكلمون انها محكمه شعارها لا ظلم اليوم ان الله تريع الحساب قاضيها الملك الديّن الذي حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما الشهود في المحكمه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 فَأَيَصْبِرُونَ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَنَارٌ مَدْلَهٌ لَهُمْ فَأَيَصْبِرُونَ فَنَارٌ مَدْلَهٌ لَهُمْ وَأَيُسْتَعْتَبُونَ وَأَيَإِنْ يُسْتَعْتَبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِ فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَيْفَ يَكُونُ الْحَلُّ إِذَا شَهِدَتِ الْعَيْنَانِ وقالت أنا إلى الحرام نظر ولا إله إلا الله إذا شهدت الأذنان فقالت أنا إلى الحرام ا eyeshadow ولا إله إلا الله إذا شهدت اليدان وقالت أنا بالحرام بطجت وأخف فلا إله إلا الله إذا شهدت الرجلان وقالت أنا للحرام مجلي في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال يؤتى بالموت يوم القيامه في صوره كبش املاح فينادى اهل الجنه يا اهل الجنه يا اهل الجنه فيشترئون وينظرون فيقال لهم اتعرفون هذا فيقولون نعم نعرفه انه الموت ثم ينادى اهل النار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 ثم قرأ صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون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 لمن كان له قلب او القصد كما وهو شهيد يا عجبا للناس لو فكروا يا عجبا للناس لو فكروا حاسبوا انفسهم ابصروا وعبروا الدنيا الى غيرها فانما الدنيا لهم معبر لا فخر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 فهو في عيشه الراضيه في جنه عاليه قطوفها دانيه كلوا واشربوا هنيا بما اسلفتم في الايام الخاليه وفي المقابل واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيا ولم ادري ما حسابي الامنيه يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني ماليها هلك عني سلطاني النتيجه خذوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله درعها 70 ذراعا فاسلكوه ذنبه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 السلامة والعافية إن الحديث إنما ينفع صاحب القلب صاحب القلب فإن كنا نعرف هذا ونسمع هذا إذن لابد من العمل والصدق والإخلاص والصبر والاحتساب وإلا سنقول سنقول وحفرتي وشقوتي من يوم نشر كتابيه وقال حزني ان اكن اوثيته بشماليه واذا سئلت عن الخطا ماذا يكون جوابيه واحرق قلبي ان يكون مع القلوب القافيه تظن ان الموقف قد انتهى لا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 الهالك بعمله ومنهم المخردل المقطع بالكلالب ثم ينجو فمنهم من يعبره كالطرف كطرف البصر ومنهم كالبرق ومنهم كالريح ومنهم كاجاويد الخيل والركاب فناج مسلم وناج مخدوش او مكدوس في نار جهنم منهم من يحبو حبوا ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يسحب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 إلى الجنه زمر حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوء من الجنه حيث نشاء فنعمه اجر العاملين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 لا ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا اف من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون اف من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم ثابتون فاسجدوا لله فاسجدوا لله واعبدوا وهكذا كان حال اتباعهم بعده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 يسمع يوما رجلا يقرا والطور وكتابا مضبوط في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربك لواقع ان عذاب ربك لواقع فيخر عمر مغشيا عليه كيف العاه والخط القران يخاطب من كان له قلب أو القسم وهو شهيد وهو شهيد إن عذاب ربك لا رافع ما له من دافع يوم تمور السماء مورى وتثير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعى هذه النار التي كنتم بها تكذب اتسحر هذا ام انتم لا تبصرون اسلوها تَصْبِرُ او لا تَصْبِرُ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ انَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ استشعار اليوم الاخر حرمهم لذيذ الطعام ولذيذ المنام انها مسؤوليتك الوقوف بين يدي الواحد القهار انها مسؤوليه السؤال انها مسؤوليه المصير عباد الله انها مسؤوليه اما جنة وإيمانر هذا رجل منهم رضي الله عنه وأرضاه يستشعر آيات عظيمه لو تنزلت على جبل لرائيته خاشعا متصدعا من خشيه الله الرجل مضطجع على فخذ امراته الموقف موقف غفله ولكن الاخره معهم في كل مكان فيبكي وهو مضطجع على فخذ امراته فتبكي المؤمنه لا تدري لماذا يبكي فلما سالها فلما سالت ما الذي ابكاك قال قال واسمع ما قال يا صاحب القلب قال مر علي قوله تعالى وان منكم الا واردها وان منكم الا واردها كان على ربك حكما مقضيا تعال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 اننا خلقناهم من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لنرجعن من كل شيعه ايهم اشد على الرحمن عتيبا ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا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 ومن وجد دون ذلك فلا يلومن الا نفسه فلا يلومن الا نفسه ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا فلعل لك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يستر في ذلك اليوم عيوبنا وان وان يؤمن فيه روعاتنا اساله سبحانه ان يفرج في هم المهمومين ويكشف كرب المكروبين ويستر عيوب المذنبين ويتقبل توبه التائبين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 مهندس الصوت وليد رضا ابو زياد تمت الهندسة الصوتية باستوديو مؤسسة الصدى الاقصى للانتاج الاعلامي والتوزيع بالكويت هاتف رق 455 2455 هاتف رق 456 2477 فاكس اربع خمسة ستة اثنان اربع ستة ستة ايها الاحبة في الله لا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته